عَجْلٌ مَّسْمَا إِن فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ أَمُتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُل أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا